فَيَمَنّ الَّذِي يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَّذُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ما ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أسواه موئي يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما لا رض ذلة الله لنبه وهم أيهم أحسن عمل وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ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 ثم بعثناهم لنعلم أن يلحز بين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن لهم شتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولرب يَقُولُونَ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أُولَٰئِكَ قَوْمٌ دخلوا من دونه آلها، لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا؟ وإذا اعتذلتم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته يشر لكم ربكم من رحمته ويهين لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من ادَّ الله فهو المهتدى ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاوا وهم مرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلون لَقَائِلٌ مِنْهُمْ كَمَ لبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى فلينظر أيها ك طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطف واليتلطف ولا يشرى لكم أحد إن في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 وَلَلَذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَا نَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رُوَابِعُهُمْ كَالْبُوْنَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ إِنْسَادِتُهُمْ كَالْبُوْنَ رَجِمًا بِالْعَيْبِ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا واهرا ولا تستفت فيهم لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْكُرُوبُ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات ولرض أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمي أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوايه وكان أمره فرطا وَقُلِ الحق مر وَبِكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُومِ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُوْهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِغُوَالِمِنَ نَارَنَا حَطَبِهِمْ سُرَادِقَ وَإِن يَسْتَوْا تغيث يغاث بما إنك المهل يشوي الوجوه بيس الشراب وسات مر تفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر ما نحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على رأيك لعل ثواب وحسنتم مرتفقا وضرب لهم مثلا رجلين جعل ل جنتين من عبائه وحثسناهما جعلنا لأحدما دنيتين من علابه وحثفناهما بين خل وجعلنا بينهما ذرة كل تلدنتين آتت كلها ولم تول منهم شيئا وفجرنا خلاله ما نهرى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منه كماله وأعز نفرى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أغن أنت بهذه أبدا وما أغن الساعة قائمة ولئن ولئِرُدِّتُ إلَى رَبِّ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْ مَا مُطَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَيُحَايِرُ أَكَثَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَوَرَقًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَرْفًا وأحيط بثو له فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تأصبح يقلب كفيه على ما فيها وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة إن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط لختل طبيه لبات الأرض فاصبح شيم تذور مياه وكان الله على كل شيء قدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وتر لوض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَوْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا فَكَانَ مِنَ الْدِّينِ فَفَسَقَ عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ مَعْدُونَ بِإِسَالِ غُوَالِ مِنَ فأشهدتهم خلق السماوات ولا أرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فونوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 يستغفرو ربهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا نظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكلمت كالغفور ذر رحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم لكيهم موعدا وإن قال موسى فتاه لا أبل رحوا حتى أبل غمد البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ لَلَّمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَأَتِيَ لَعْوَدًا لَنَقْدَ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا لأرأيت إلى وإلى إلى الصخرة فإنني نسيت النحوت وما أنسيه إلا الشيطان وأنا الكورى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فرتد على ساره ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتينا ورحمة من عندنا وعلمنا ومن لدنا علم قال له سهل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكره فطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً من ما لا أعلم قولاًك لن تستطيع معي صبرا. ما <تصفيق> لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. صُبَّرَ <تصفيق> حتى. إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس قال أقتلت نفس زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا النكرة قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألت قل شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلعت من لدني عيرا. شمم بقوا حتى اذا اتى اهل قريتي نستطع ما تطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأُلَبِّئُكَ بِتَأْوِي لِمَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْعِبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْعِبَهَا وَكَانَ وَرَآهُمْ ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه منين فخشينا أن يرهقهما طغيانه وكفره، فأردنا أن يبدلهما رب. ربما خير من مزكاة وأقرب رحمة. فأعرض لا أن يبدل مَا رب ما خير من مزكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فعرّاد ربك أن يبلغ أشد ما ويستخرجك إن ذمّا رحمة أمر وبك وما فعلته على مري ذلك طويل ما لم تستطيع عليه صبرا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 فاتبع سَبَبًا حتى إلى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وان ما ان تتخذ فيه حسنا قال ان ما من ولا نفس سوف نعذب ثم يرد الى ربه فيعذب ثم يرد إلى ربه يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلوع على قوم وجدها تقلوع على قوم لم ندع لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما فِيهِ فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم ردمًا آتونيزُ بَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى آ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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وَتَارَكَتْ نَابِذُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَرَبَّنَا دَنَا مَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِي لَكَانَ تَعْيُنُهُمْ فِي غِيضِ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 مُلْهَلُّوا لَنُلَبِّئُكُم بِلَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لَا نَفْسِيدَ فِي الْبَحْرِ قَبْلَ عَنَتِ فَذَكِّرْ كَلِمَاتٍ رَّبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِهِ مِثْلِهِ مَدَدًا قُل إنما أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس النوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل لا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه نسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذن إلى المثر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيره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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون لآخرة وجوم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوم يومئذ باسرة تغن أن يُسَالُ بِهَا فَاقِرَهُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقِ قَوَّارِنَا إِنَّ الْأُنثُ شَرَاقٌ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المساق فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْ ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منين تما ثم كان علقة فخلق فجعل منه الزوجين الذكر ودنسا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم ألتا عمل التالحين من الدهر لم يكن شيئا أما الكوا، إن خلقنا الإنسان من نطفة لم شاد النبتة. خلقنا الإنسان من نطفة لم شاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا لذبنا للكافرين سلاسلا وأغلادا وسعيرا إن لبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجلونها تفجيرا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 وجزاء فيما صدر جنتا وحريرة متكئين فيها على لراك لا يرون فيها شمس ولا ذم وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا من في الضّتِ إن قَدَّوْهَا تَقْديرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأَسًا إن كَانَ مِنْ زَاجُهَاذًا جَبِيلًا عَينَ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤل أم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تذلي لا تصبر لحكم ربك تصبر لحكم ربك لا تطع من المؤمن وآثم ربك بكرة ومن الليل فسجد لهم وسبحوا لي لام طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة, ويحبون العاجلة, ويحبون العاجلة سقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شنا بدنا أمثالهم تبديلا إلا هذه الكذيرة سمع الشأن تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء وَفِيهِ رَحْمَتُهُ وَالْوَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُم عَذَابًا لَنِيًا